غير المغضوب عليهم ولا الله, أم بسم الله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 ولو ترى إذ المجرم ذاك سرؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا أمل أن جهنم لا أمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين.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 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يعملون. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ نَتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ هُمْ فِي كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ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 ونسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين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 وير المغضوب عليهم ولا الظالمين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا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 إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسائرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عين يشرب بها عباد الله يفجرن تفجيرا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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سل سبيرا ويطوف عليهم ولدان خلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا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 وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ إلى رَبِّهِ سَبِيلًا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 وَاللَّهِ لَمَن أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا